وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما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 وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قضى الله يعني امر والزم وفرض عبادته سبحانه وان تحسنوا بالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما وخص الله سبحانه هذا الوقت وهو بلوغهما الكبر لأنهما يكونان احوج ما يكونان إلى بر أولادهما وتكثر في ذلك الحين أوامرهما وطلباتهما فقد يكون ذلك مظنة لتضجر الولد وترك ذره لوالديه وإلا فبر الوالدين واجب في أي عمر كان عليه الوالد أو الوالدة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما نهى سبحانه عن الاساءه إليهما بعد أن أمر بالاحسان إليهما نهى عن أدنى إساءة سواء كانت هذه الإثاءة قولية أو فعلية فلا تقل لهما اوف نهى عن التأفف وهو أقل ما يكون من الإثاءة فما ذلك بما هو أكبر منه ولا تنهرهما يعني لا تسئ إليهما بفعلك فنهى عن الإساءة بالقول ونهى عن الإساءة بالفعل قال عطاء بن أبي رباح في قوله سبحانه ولا تنهرهما قال لا تنفض يدك إليهما يعني لا تفعل هاته هذا حرام وقل لهما قولا كريما قولا حسنا طيبا لينا واقصد لهما جناح الذل من الرحمه عاملهما باشد تواضع يكون وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هكذا دعا الله سبحانه الى بر الوالدين فاين تجد ذلك في اي شريعه وفي أي دستور لن تجده إلا في شريعة الإسلام وإلا في كتاب الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير قرن شكره سبحانه بشكر الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك لم يقل وإن طلبا منك أن تشرك بل إن جاهداك فبلغا بذلك اشد طاقتهما ووسعهما في ان يرغماك على الشرك بالله وعلى الكفر به سبحانه فلا تطعهما ولكن لا عنك ذلك من الاحسان اليهما وهذا لا يكون الا لوالديه وصاحبهما في الدنيا معروفة قال ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله مع ما تعلمون من فضيلة المجاهدين ومنزلتهم عند الله سبحانه إلا أن بر الوالدين مقدم على الجهاد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدات؟ قال نعم قال ففيه ما فجاهد تريد الجهاز جاهز في والديك في أن تلزم نفسك وتحملها على طاعتهما والإحسان إليهما وأن تنها نفسك أشد النهي على أن تسيء إليهما ولو بأدنى إساءة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له. يرثه وان ينسأ له في أثره فليصر رحمه فضل ذر الوالدين لا يكون في الاخره فحسب بل يكون كذلك في الدنيا من احب ان يبسط له في رزقه ان يزاد له في رزقه وان يبارك له فيه وان ينسال له في اثره يعني أن يطيل الله سبحانه عمره فليصر رحمه وأفضل صله الرحم هو بر الوالدين رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف بالكعبة رجلا يمانيا يعني من اليمن يطوف في الكعبة حول الكعبة وعلى ظهره أمه يحمل أمه على ظهره وهو يقول إني لها بعيرها المذلل لو أذعرت ركابها لم أذعر يعني يقول أنا بعيرها أنا جملها إن أذعرت ركابها لم أذعر يعني أنا أفضل من البعير البعير إذا أذعر إذا أخيف أخاف أما أنا لا أذعر ثم التفت الى ابن عمر فقال له اتراني جديتها قال ابن عمر لا ولا بزفرة واحدة يعني ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة قال ابن عمر رضي الله عنه رضى الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد من اراد ان يرضي الله فليرضي والده ومن اراد ان يسخط الله عليه فليسخط والده هذا معنى كلامه راى ابو هريره رضي الله عنه رجلين يمشيان فقال لاحدهما ما هذا منك يعني ما درجه ما درجة قرابته منك؟ قال هو والدي. قال فلا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. لا تذكره باسمه هذا ليس من البر. ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. يقول عروة بن الزبير ما ضر والده من شد طرفه إليه يعني من نظر إليه نظرا حادا عليك إذا نظرت إلى والدك أو إلى والدتك أن تهبط من طرفك يقول ابن عون كان محمد بن سيرين محمد بن سيرين من أعلم علماء هذه الأمة رجل من كبار التابعين قال كان محمد بن سيرين إذا كان عند أمه إذا رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها لو رآه رجل لا يعرفه وهو عند أمه ظن أنه مريض لماذا؟ من شدة ما يخفض كلامه عندها هكذا كانوا رحمه الله وإذ أمر الله سبحانه ببر الوالدين فكذلك نهى عن عقوقهما وحذر من ذلك تحذيراً بليغاً يقول رجل من التابعين كنت مع النجدا يعني مع الخوارج وأذنت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فجئت إلى ابن عمر فسألته فقال ما هي هذه الذنوب قال كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع يعني الكبائر الإشواك بالله وقتل نثم والفرار من الزحف الى ان قال وبكاء الوالدين من العقوق يعني من الكبائر من ابكى والديه بسبب عقوقه لهما قال له ابن عمر اتفرق النار يعني اتخاف النار اتحب ان تدخل الجنه قال اي والله قال احي والدات قال عندي امي قال اما والله لو المت لها الكلام واطعمتها الطعام لتدخلن الجنه ما اجتنبت الكبائر جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجره وترك ابواه وترك ابويه يبكيان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضشكهما كما أبكيتهما انظر ما أسمى هذا الخلق وما أجمل هذه اللفتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه يعني التفق أنفه بالرغان يعني التراب يعني ذل وخذية قالوا يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو, أح أو أحدهما فدخل النار هذا مجرم عنده والداه يستطيع أن يدخل بهما الجنة وأن ينجو بهما من النار وفرط في ذلك هذا استحق الذل والخزي والهوان قال عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه قاطع رحم واعظم رحم تصلها هما والدتاك بل ان عقوبه عقوق الوالدين لا تتعجل لصاحبها في الدنيا قبل الاخره قال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجده أن يعجل الله لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعه الرحم الظلم وقطيعه الرحم يعجل لصاحبهما الجزاء مع ما يدخر له من العذاب يوم القيامة قد يقول قائل فما يصنع من مات والداه وهو يشعر انه ما احسن اليهما حق الاسلام او انه ربما قد اساء اليهما بعض الاساءه ما صنيعه هل يمكن استدراك ذلك نقول له نعم البشرى لك أيها المؤمن يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فدعاؤك لوالدي بعد موتهما يجري لهما أجرهما ويكفر عنهما ذنوبهما ويرفع لهما درجاتهما وهذا بر عظيم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماتت امي ولم توص أسينفعها ان اتصدق عنها قال نعم بل يقول ابو هريره رضي الله عنه يرفع للميت بعد موته درجته فيقول أي ربي أي شيء هذا من أين هذا لماذا ارتفع الدرجة فيقال له ولدك استغفر لك نسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذر الوالدين وأن يجنبنا عقوقهما إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وان مما ينفع الوالدين كذلك بعد موتهما ومن برهما كما قال عليه الصلاه والسلام ان اضر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه اضر البر اعلى درجات البر والاحسان ان يصل الرجل اهل ود ابيه يعني ان يحسن وأن يصل من كان أبوه يودهم ويصلهم ويحسن إليهم وهذا يلفع في حياة الوالدين وبعد موتهما هذا وإن للأم منزلة خاصة مميزة من بين الوالدين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحق الناس؟ بإحساني وبري وودي ورحمتي من أحق الناس بذلك؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال, قال, ثم من؟ قال, قال, ثم من؟ قال أبوك قال اهل العلم يؤخذ من هذا ان على الانسان ان يبر امه ثلاثه اضعاف ذره لوالده بل استمع الى هذه الفتوى من ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل فقال اني خطبت امراه فابت ان تنكحني رفضته وتقدم اليها غيري فاحبت ان تنكح فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبه قال له ابن عباس احيه امك قال لا قال فتقرب الى الله ما استطعت وتب اليه من ذنوبك قال عطاء فجئت ابن عباس فسالته لما سالته عن حياه امه قال لاني لا اعلم شيئا اقرب الى الله تعالى من بر الوالده هذا هو ديننا هكذا يدعو الى بر الوالدين اين تجدون مثل ذلك واين تجدون ارفع وارقى واثنى من هذه الاخلاق النبيله العطره الطاهره والله لو بحث كل باحث فانه لن يجد ذلك الا في دين الاسلام وبعض الناس يحتفل كل عام بعيد الام إني أقول لمثل هؤلاء ألا تستحي ألا تجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي سلفك الصالحين ما يدفعك إلى ذر والدتك إلا أن تتلقف أعياد الغرب وأفعالهم لتبر امك الا فلتستحي ان الغرب هؤلاء الذين تظنون انهم باعيادهم هذه ممن يحسنون الى امهاتهم او يبرون والديهم ان هؤلاء وصلوا الى احط الدرجات في الاحسان الى الوالدين ووصل فيهم التفرق والتشرذم الى موصل لا يرضاه احد هؤلاء الذين ناخذ عنهم عندهم كما جاء في احصائيه اجرتها دائره الاحصاءات الامريكيه يقولون ان نصف النساء في امريكا إذا بلغت الواحده منهن خمسة وسبعين عاما خمسة وسبعين عاما فإنها تعيش وحدها المرأة عندهم يقولون تساوي الرجل فيجعلونها تعمل كالرجل وتكسب كالرجل وتتحمل مسؤوليات كالرجل فتعمل وتنجز وتعطي من شبابها ومن صحتها. حتى إذا وصلت إلى السن التي تكون أحوج ما تكون إليه إلى هذا المجتمع وإلى بر أولادها تلقى وحيدة طريده إما أن تجد كلبا أجلكم الله تعيش معه ما تبقى من حياتها وإما إن كان معها شيء من المال فإنها تلتحق بدار من دور العجزة شيء عجيب ان المسلمين في هذه الايام مع تفريطهم في شيء كثير من بر الوالدين الذي دعا اليه القران والسنه الا انهم لم يصلوا بعد الى تلك المرتبه والى تلك المنزله وكلكم يعلم ذلك وكلكم يشاهد ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله اذن نقول لا يجوز للمسلم ان يحتفل بما يسمى بعيد الام هذا شيء مأخوذ عن الغرب الكافر ومن تشبه بقوم فهو منهم وإن عندنا بر الأم في كل يوم وفي كل وقت وفي كل حين نسأل الله سبحانه أن يعيننا على الذر والتقوى اللهم أعنا على الذر والتقوى اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم أعنا على ذر والدينا. اللهم جنبنا عقوقهما اللهم اغفر لنا زله اقدامنا وزله ألسنتنا، اللهم اغفر لنا ذلك كله انك انت الغفور الرحيم اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم امن المسلمين في اوطانهم واصلح ائمتهم وولاه امورهم انك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين